حور العين تناديني فدعيني اماه دعيني لتبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تفنيني اماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا هاد وجهاد متقد ودم بالعزه قد نضحا عور العين تناديني فدعيني امّا هدعيني فتبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنين عور العين أمه لتبكد يا أمي عن لا لن طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا وجهاد متقد ودم بالعزه قد نضحا عيني العين تناديني فدعيني ودعيني لا لتبكي دموعك يا امي عن درمي لا لن حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيه أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحى حرد وجهاد متقد ودم بالعزه قد نضحى تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكد موعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لتبكد موعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أمه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا فاقد ودم بالعزه قد نضحى نور العين تناديني فدعيني اماه دعيني لتبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني اماه دعيني لتبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني اماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا هم وجهاد متقد ودم بالعزه قد نضحا أريد تناديني فدعيني أمّا ودعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني